عزب الله سميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقفنا في الليلة الماضية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس الأعلى الحديث هذا حديث النبي فأشتقت له تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم.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 وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري وقالوا من في شرح الحديث في شرح هذا الحديث معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطني ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهلها هذا حديث فقد كلام العلماء فيما يتعلق بفوائد هذا الحديث من أنه يحث هذا الحديث على المبادره الى عمل كل شيء في وقته لا يؤخر اعماله ولا يسوفها لانه لا يضمن عمره ان ياتيه, أن يأتيه اجله بغته والحض على تقصير الامل لان ذلك يدعو الى صلاح العمل وينجه من التراخي والتكاسل والحظ على اغتنام الفرص للطاعة وأن الحياة والصحة غنيمتين للمؤمن يجب أن يستفيد منهما بعمل الخير فلا ينبغي له أن يفرط فيهما فيما لا ينفعه في آخرت هذا كلام الذي ذكرناه، ونشير إلى شيء من هذه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبية فقال هذا الحديث كما تعلمون في من سمع معنى الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر هذا المعنى الأول وهو لماذا ساق ابن عمر هذا الحديث وهذه مسألة مهمة في هذا المنهج التعلم كيفية أن يدخل المرء إلى معاني الحديث من هذا المنهج بمعنى عندما يعرف المرء لماذا ساق الصحابي الحديث فلابد حينئذ أن يعلم أنه قد ساقه لما يراه من حال يدعوه إلى أن يقول لا فقد حدث كذا وكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يبين لنا إذن موضع العبرة أو العضة من الحديث يعني تذكرون مثلا عندما كنا نشر حديث قاتل المئة لماذا سق حديث قاتل المئة لماذا جاء الصحابي فساق هذا الحديث لماذا ساق هذا الحديث كان يمكن أن يسوق حديثا آخر إنما ساق هذا الحديث بالذات لماذا أنه يريد أن يواصل معنى المهم هو في ثنايا كلام النبي صلى صل الله عليه وسلم نو نصل إليه نقول هذا هو موت العبرة والعظه والتذكرة والفائدة التي ساقها الصحابي لمن حوله رأى ما يستدعي منهم ذلك هذه الثانية فبين لهم هذا الحديث لتظهر هذه العبرة التي قد خفيت عليهم أو التي وقعوا في مخالفتها أو التي لم يهتموا بها أو التي سألوا عنها عندما يسألون عن شيء يقول نعم قد قال رسول الله كذا وعندما يراهم مقصرين مثل هذا الحديث أحد الأسباب التي يمكن أن تكون لماذا ساق الحديث بن عمر ليقول لهم كن في الدنيا كأنك غريب أنه وجدهم في الدنيا ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في الدنيا لا ليس غرباء ولا شيء وإنما مثلنا هكذا يتسارعون في الدنيا أصابتهم بالغفلة يتنافسون فيها كل كلامهم عن تحصيلها أو المحافظة عليها أو الحزن على فقدها أو غير ذلك فقال لهم لا لا ينبغي أبدا للمؤمن أن يكون حاله ذلك في الدنيا كيف يقولون لا كيف يقول قال النبي كذا صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة أنهم قد رآهم كذلك في الدنيا أو أنهم كذلك عندما نظر إلى احوالهم وهم يتسائلون واحد يقول له واحد بيوعظ واحد مثلا يقول له الدنيا وما فيها والدنيا زائلة وينبغي كذا وينبغي كذا وهو يجادله يقول له يعني مثلا الواحد ما يسعش ما على مناقشه يعني الدنيا السما بتنقط ذهب ولا فضة ولا كذا ولا كذا يتدخل ابن عمر ويقول موقف المر في الدنيا كذا وكذا حينئذ انت عارف موضع النعزه انت عرفت موضع النعزه ايه بقى هنا يقول كون في الدنيا كأنك غريب. إذا هو ذا وده أنه ليس على هذا الحال الذي جعل ابن عمر يقول له كون كذب. صحيح. كلام ده متوجه لمن إذا. توجيه لنا. هو أي ابن عمر يشوفنا كذا؟ يقول إيه لا, لا لا ليس هذا الحال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم النبي أمر بأن يكون المؤمن في الدنيا كأنه غريب وعال السبيل ليس هناك له طريق ثالث هم طريقان فقط إما أنه غريب في دار الغربه أو أنه مسافر يوشك أن يصل إلى نهاياته إلى الله تعالى وهذا إذا نوضع العبر أيضا كيف كأنه يقول لهم أن يكون في الدنيا كأنه غريب يعني غريب يعني واحد في دار الغربة كل همه في دار الغربة أن يتزود الزاد الذي يرجع به إلى أهله ليبيض وجهه أمامهم ولا يرجع إلى أهله خيبان ما حصلش حاجة يرجع من دور الغر ولم حصلتش حاجة في منظر إيه هذا الحال الأول يعني كانه يقول إن للمؤمن حالين في الدنيا لا ثالث لهما إما أنه غريب وحال الغر يبين أنه يحرص على ما يبيض وجهه وعندما يرجع إلى أهله فقط يرجع له مسرورا يدخل عليه السرور وهو يرجع وقد حصل ما يكون سبب مباركته أو سبب أن يكون بينهم ذا قيمة أو أنه مسافر إذا كلام النبي متوجه إلىنا. يقول لنا الحال الذي أنتم عليه ليس الحال الذي ينبغي على المؤمن في الدنيا أن يكون عليه المؤمن في الدنيا ينبغي إما أن يكون غريبا كل همه أنه يتجهز الحسنات ويترك السيئات من ناحية, ناحية ثانية ليس له بينه وبين أهل الغربة أي علاقة يشتموه يضربوه كل همه أنه هو عاوز يحصل شوية ريالات لكي يرجع إلى أهله يدخل مش عايز يدخل مع مش عايز يواجه نفس الشرطة مش عايز يترحل مش عايز, عايز يحصلوا هذه المشاكل التي تضيع عليه سبب بقائه في هذه الغربة يبقى كأنه في هذه الغربة له هم واحد أن يحصل ما يبيض وجهه عند رجوعه إلى أهله والأمر الثاني أنه ليس بينه وبين أهل الغربة شيء يدعوه أن يخاصمهم أو أن يقاتلهم أو أن يقاطعه بل هو يتحمل أذاهم في سبيل أن يحصل ما يكون سبب سعادته عندما يرجع. تلاقيه يأخذ على أفزع من القلو في السعودية ويتبهدل وكذا وكذا والمصريين وراضي ومبسوط وكل حاجة يقول لك بس حصل شوية الريالات عشان يرجع وهذا المعنى الذي ينبغي أن يكون المؤمن عليه في الدنيا أنه له هم واحد يحصل سعادته عندما يرجع إلى الله والأمر الثاني أنه لا يعينه على تحصيل هذه السعادة تلك الخلطة مع الناس والشد والجز والعراك وكل هذه المعاني التي تعطل عن أن يحصل هذا التحصيل الذي يفيده ويسعده واهله عندما يعود إليه نحن العكس كما طلب لذلك ابن عمر قال لهم لا, لا, لا. نحن على العكس انظر الى احوالنا من الذي جعل همه أو من الذي قال أنا غريب في هذه الدنيا محدش صداعيه أنا عاوز اجهز نفسي عشان ارجع كويس او يقول لهم انا مسافر مسافر يعني ايه يعني متخفف من الاثقال والاحمال التي تقطع عليه سفره إنها هي نهاية ثانية كل ما يتزوده ما يوصله إلى مرحلة أخرى بعد مرحلة حتى ينتهي إلى نهايته هذا معنى السفر لا هذا هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أن مسافر يعني لا التفت إلى ورائي كل همه أن يصل إلى المحطة التالية ليصل إلى المحطة التي بعدها ليصل سالما في النهاية ينزل محطته التي يصل إليها كل همي في سفره الا يحمل اثقالا تعود عليه بالرجوع والنكوس وعدم واصلة السيد إلى الله تعالى وكل همه أن يتزود زادا في كل يوم في كل مرحلة جديدة تمكنهم من مواصلة السير إلى الله وهذا الحلال ذكرهما ابن عمر رضي الله عنهما تجد في أول الكلام أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام تلاحظ أنه لا ينبغي أن يكون السياق على غير ذلك اللي عشان يتناعين وربنا يفتح عليه باله من الكلام عليه والسلام كده ومسك ابن عمر قال في الدنيا كأناك غريب ممكن كده يعني أنا طالب كده من طلبة العلم وماشي عليه أقول في الدنيا غريب أو ولا في شيء في وضع يده يده الشريف على منكبه تشير إلى, مده مده الى مده توضعه صلى الله عليه وسلم وإلى ما يقول الشيخ الى محبته تشير إلى محبته لابن عمر نحب وفعل وتشير إلى أنه لما هتيد على كتفه فهم ابن عمر أن الرسول يقول له حاجة مهمة تنبهه إلى أنه لابد أن يأخذ ينتبه إلى ما سيقول له من كلام صحيح؟ ممكن أن يكون السياق كذلك ابن عمر ناشي والرسول جاي والرسول صلى الله عليه وسلم في ذهنه وعقله وقلبه أن ينصح ابن عمر ذلك بهذه النصيحة وأن يفتصه بها ممكن؟ فيقول له تعالى مش هقول لكم في الدنيا بقى أنك غريب على طول كذا يقول له تعالى كيف حالك كيف أصبحت كلام على عادة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس كذلك ثم يقول له أريد أن أنصحك نصيحة في هذه الدنيا لابد أن تكون عليها لا تخالف عهدي فيها ولا تبدد ما أقول لك ينتبه هو حينئذ نعم لا. لا شك في ذلك سمع مطاعة مش كذا صح والله؟ نس ما هو أكون في الدنيا كأنك غريب أرحب السبيل مش كده لأيه لأنه مش محور هيجي يده على كتفه لكم في الدنيا كأنك فريف لابد أن يكون هناك تمهيد في الكلام يقول أنا أريد أن انصحك موعظه خالصة لأنني أحبك وأنت قد رأيت صورة هذه المحبة بأن يضع يده الشريف المعظم على كتفه وأن ينتبه يقول نعم أريد اسمع مني لابد أن تكون في هذه الدنيا احد حالي ما أنك غريب أو عبر سبيل ماذا؟ خلاص ابن عمر سمع الكلام وشكب أو أن تبنزل إيدك وشكب ومشى ها؟ ها؟ والله سمع الكلام فقال سماً وطعم الله المستعان سوف أكون لتنفيذ هذا العهد وهذه الوصية إلى أن القى الله تعالى الفزه ولو لم ينفزها بدليل ايه يليلي يليلي يليلي يليلي. بدليل الامر بها هؤلاء هلوم تعالوا بصوا الرسول قال لي كذا وكذا اللي انتوا عليه مش كذا وكذا هو الايه <سؤال> عالي. اللي الرسول قال لهم انا عليه انا سمعت كلامه وقمت به صحيح نص متابع ومش واخده بال ابن الأشراف <تصفيق> <تصفيق> ماشي وذلك كما ترون تواضع العظيم الجم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته واختصاصه لمن يرى فيه النجاب يرى فيه الساير إلى الله تعالى والإخلاص في هذا الساير ويرى فيه محبة الله تعالى لذلك ينبغي ان تكون هذه النصيحه لهؤلاء الذين ينبغي ان يكونوا على هذا الحال الحسن علمت أن الكلام إذا متوجه اليك نعمر بيكلمنا نحن بقول لنا الرسول عمل كذا وقال لي كذا وكذا وأنا اسمات الكلام ينبغي ان تكونوا كذلك ما تعملوش لأنتم في دهوة والدنيا شغلاك والدنيا وخداك وانتم ملهيين في الدنيا وانتم في لهوة بعد وعدم تجهيز الجهاز وفي تسويس وتضييع ولا تنتهزون هذه الفرصه التي انتم فيها كيف قال يا هات ابن عمر ليطبق المعنى الجديد في هذا الكلام ايه بقى المعنى يجي ابن عمر بقى عاوز يوعز الناس يقول لهم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء قال يعني ده معنى كلام الرسول كان بيقول لك بيقول له نعم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء لأنه هو الغريب يقول لك رب أرجع سالم والمسافر يقول لك رب أوصى صح إذن هذه الوصية لنا معشر المؤمنين أن يسمعوا ذلك وأن يبدأوا في ترتيب أنفسهم على أن يكون كذلك هو كل همه أن يعد مرمت جهازه للانتقال إلى الله تعالى لا يضيع من وقته شيئا بدليل أنه إذا أصبح كل همه أن لا يأتي عليه المساء أو أن يأتي عليه المساء وقد خرج من الدنيا خروجا كما يقولون خروجاً آمناً يأمن به عند الله تعالى أو إذا أصبح كذا بحيث قطع التسويف مش هيقول بقى بكرة وبعده وإن شاء الله والسنة الجاية لما خلص الشغل لما خلص الجيش لما خلص الدباسة لما لما, لما لأ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ثم اكمل لهم المعيذا ان اجتصر الكلام بسرعه كلام مديان لكن هذا اختصار على اد ايه الحديث مره اخرى وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك اذا انت اصبحت لا تنتظر المساء فاستغل هذا الوقت قبل أن تمرض ويصيبك المرض فيمنعك هذا المرض عن ان تقوم بما يكون سبب فوزك في الآخرة أو صلاحك في الدنيا والآخرة أو سبب سعادتك في الأولى والآخرة لا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه مرارا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرار الصحه يستنى لما يمرض يقول لك يا ربي اشفيني بس هروح اعمل عمره يا ربي اشفيني يا يا ربي اشفيني حاوم كذا اعمل كذا اعمل كذا هو عادل الفراغ هو ما يقول الشغل اي شغل غير اشغال الدنيا إذا به قد وقع في الغفلة وسوف العمل وقال ان شاء الله غدا وبعد بعد غد شاء الله لما خلص الشهر وأشغال الدنيا لا تنقضي وإذا لم يقف المرء على قلبه ليحصل أسباب نجاته تنفلت منه حياته كنا لسه بنور رمضان بكره هذا احنا نعطى ابو الحج فضلوا كم يوم يجي يقول لك ان شاء الله رمضان فضلوا ثلاث ايام وهكذا الدنيا التي نعيش فيها لذلك ينبغي أن ينظر المرض هذه المسائل وهي فيها شرح طويل والعزير قاله أنا شرحت هذا الحديث في خطبتين يمكن أن يرجع إليهما من شاء اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزواجي أمهات المؤمنين وذريتي وأهل بيتي كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما انفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآفرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا وفِر لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آين وجعلنا المتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك ووصل على سيدنا محمد النبي وأزواجه امهات المؤمنين ذريته وأهل بيته وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد